يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيتم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق ثنتين فلهن ثنثى ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصر ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورفه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصيبها أودين آباء